يَعْلَمُ مَا يَدْجُو فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَعْتِينَكُمْ آلب الغيب لا لَا يَعْزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم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 وقال الذين كفروا هل أدل لكم على رجل ينبئكم إِذَا مُزِّقْتُمْ مزقت كل ممزق إنكم إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله شذباً أنبهي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا إذا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لاايه لكل عبد منيب ولقد انايناهداه ود من فضلا جبال اوبي معه والطير والم له الحديد انا من سا بغات وقدر في الصرد وملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدبها شهر ورواحها شهر واصلناها له عَيْنَ القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنِ ربه وما يزل منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفاف وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ وَعَسِيَاتٍ اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا أَدَّلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ إلَّا الْأَرْضِ مِنْ ساتة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهي لقد كان لسبأ في مساكنهم جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأردوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتين أكل خمط وأثل وشيء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 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَا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 قل لما تسالون عنا اجرمنا ولا نسال عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًا أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وما أَرْسَلْنِكَ إِنَّا كاف للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ يُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَغْشِعُ بَعْضُهُمْ يرجع بعضهم إلى بعضين القول يقول الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا وللذين استضعفوا أنحن نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل, بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا نكفر بالله ونجعل لغو اندادا واسالوا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نذير إِلَّا قَالَ مترفوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ إِلَّا قال مترفوها إِنَّا ولقد بِهِ به وَقَالُوا وقالوا نحن اكثر اموالا واولاده وما نحن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يساء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا ۚ اعِزُّ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا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 وَالَّذِينَ يَسْحَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَنُونَ قل إن ربي يبسط الرزق ولمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِجْنَا مِن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرور فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرور ونقول للذين ظلموا ذوكم وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَذُوقُوا عَذَابَنَّا لِلَّتِيهِ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا افكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جم إن هذا وقال الذين كفروا للحق لم ما جم إن هذا إلا سحوم مبيد وما اتيناهم من كتبي يدرسونها وما أَرْسَلْنَا اليهم قبلك من نذير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 قل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثم تتفكروا مَا أُرِيبُ صَرَّحُ بِكُم مِّنْ هو إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ عذاب شديد.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 ولو تروا إذ فزعوا فلا فوتوا أخذوا من مكان قريب وقالوا آمن به. وَأَنَّ لَهُمُ الْمُتَنَاوشِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِجِنٍّ قَبَل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشيائهم من قبل كما فعل بأشراعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب